قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجاره من طين مشومه عند ربك للمسرفين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 مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرُمِيم وَفِي ثَمُودَ إِذ ظَلَمُوا لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِين فَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِم فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَعْمَلُونَ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 إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ